صلى الله, صلى الله على العباس على العباس أبو الغيرة أبو الغيرة, أبو الغيرة أبو الغيرة أبو الغيرة صلى الله على العباس أبو الغيرة قرآن الوفا حياري تفسير بين يسرى واليمنة قران الوفاه حيرني اسمه فكري يضيع بحروفه احتار اسرار يملك هالكفيل براحه عباس. احساس عباس محيط من من نال نظرة من جنابة وخادم يشوفها نظرة من القمر كافي إذا تملك قلب صافي دنيا ودين متعافي بعشق عباس وبإحسانه وبخير صلى الله على العباسة والغيرة قرآن الوفا حيرني تفسير يا ويلي يا للتفسير يا ناس عباس عالم يختلف بوصفه وفكره والله بدما ينبض يا حسين بقلبه على يا مكتوب محبوب عند الله ونبيه وفاطمة الزبر جبريل ترتيل يقرأ يا ابو فاضل ايه الكبرى يا عباس. قرآن الوفى الكافل من ظهر الوصي نازل ويتلقى بأبو فاضل أوسع من خيال وصفحي القران الوفا حيرني تفسيرك القران الوفا حيرني تفسيرك الخاء والقاء قصيده ما يتبدى على اوراقي وفاي سقاي من اشهر القاب تلقى بالساقي مفتون مجنون نشوف ان قبته تتكحل حداقي موصوف معروف عشق عباس يتميز عشق عباس اطهر واجمل وارقى عباس العشق يبقى جف العروه الوفقه تمسك قلبي بيه وما أرضى بغيرك والله أخوة وروح انفد وانا وأهل الاتراب اعجاز وانجاز أحس سنسان أصير نوقف بباب مولاي رجواي الشرف كل الشرف أسجد على اعتار يا ما صار شو ما دار شو ما اطشر على عالمصابر قصه ما نسمع كل الخاطرة تجمع وبش عيوني مو مدمع ومسابع محرم حزني لك يسرا ولينه شايل نور الله على العباس ابو الغيره